نَقُولُ إِذِ اعْتَرَكُوا بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوْءٍ قَالُوا إِنِّي أَشْهَدُ اللهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ فَكِذُوْا لِجَلْعٍ ثُمَّ رَاكُمۡ تُغۡرُورُ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَغْلَقْتُ بِهِمْ أُذُنَيَّ وَلَا مَسَّنِي ضَلَالٌ وَيَسْتَخْرِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ ونجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليب وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعفوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لكي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 هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَهَنَا لِأَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا شكا مما تدعون واننا لفي شك مما تدعون اليه مريد